وَلَئِنْ أَرْسَلْمِينَ one man gọi làú miu xin mà la mình bạc đi xin cô sum mang nhà là mình bạc يفلق yep. ما وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَأْتِ فَهَا يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ <تصفيق> 1 a فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف كالذين لا يوقفون